ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله و ص ل الله وسلم ا على سيدنا رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن بارك الله ف ي ك ساك الله خير تكلمنا آ خ ر شيء كيف كان نبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م يوسع دائر ة د ع و ه و أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي ب نوع دون نوع من الناس أ و فريق دون فريق أ و طائف ة دون طائف ة إ ن م ا كان ت د ع و ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ا م ة يشمل بها الجميع الكبير والصغير و اختلاف الناس في أ ش ك ا ل ه م و أ ذ و ا ق ه م و كذا كان يرمهم جميعا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن تؤثر دعوته فعلا فلا بد أ ن يبحث دائما في نيته المقصود هو خ د م ة ا ل إ س ل ا م المقصود هو خ د م ة ا ل إ س ل ا م و الذي يضع القبول في قلوب الناس هو رب العالمين ولذلك الله جل وعلا يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء مهما بذلت أ ن ت من أ س ب ا ب ا ل د ع و ة إ ذ ا لم يضع الله تعالى القبول في قلوب الناس فلن تستفيد إ ذ ا لم يكن عون من الله للفتى ف أ و ل ما يجني عليه اجتهاده كان في واحد من الفقراء فقير مسكين ويحاول يدور عمل وكذا ما يجد فذهب إ ل ى أ ح د أ ئ م ة المساجد رجل صالح واشتكى اليه هذا فقال له الشيخ طيب أ ن ت ليش ما يعني تشتغل أ ي ش غ ل ة و تصيد السمك وكذا أ و أ ي ش غ ل ة أ و تحت طبق ا ل والله حاولت كل هذا موفق قال طيب تعال تعال صد السمك و أ س أ ل الله أ ن يرزقك فذهب معه حتى وصلوا إ ل ى النهر و قال أ ل ق ي سنارتك ف أ ل ق ى سنارته و كبر هذا الرجل الصالح و صلى ركعتين و اجتهد يدعو الله تعالى أ ن يسوق إ ل ي ه الرزق فما هي إ ل ا لحظات انتهى من صلاته و إ ذ ا في هذه ا ل س ن ا ر ا ل س م ك ة ك ب ي ر ة فاستخرجها الرجل فرحا ً غير معقول ا ل س م ك ة هذه يمكن مصروفها يكفيني شهر أ خ ذ ه ا فرحا هذا الرجل اللي الرجل الصالح قال الله يرزقك و راح البيته فهذا الرجل صاحب السمكه ذهب و باعها في السوق ثم اشترى فطيرا فطير يعني خبز مثلما يكون ل الناس لهم فطائر بالجبن فطائر كذا فطير خبز و جا ء إ ل ى الشيخ و طرق عليه الباب و قدم اليه ا ل ف ط ي ر ة فقال له الشيخ ما هذا قال هذا بما دعوت لي يعني أ ن ت ص ر ا ح ة ا لدعيت ل ي لي و طلعت لي ا ل س م ك ة فقال له الشيخ لو أ خ ذ ن ا ا ل ف ط ي ر ة ما خرجت ا ل س م ك ة لو أ خ ذ ن ا ا ل ف ط ي ر ة ما خرجت ا ل س م ك ة أ ن ا لو كنت أ د ع و لك رجاء انك تعطيني فلوس لما استجاب الله لي ل أ ن الله تعالى يعلم أ ن دعائي ليس خالصا لوجهه إ ن م ا ع ش اكسب ن أ من وراءه ف أ ن ت ا ل آ ن لو أ خ ذ منك ف ط ي ر ة وبكره دعوت الواحد وهتدى ابنه فجاء إ ل ي واعطاني عشرين دينار ا ً بعد دعوت لواحد وصلح أ م ر زوجته جاء واعطاني طعام ا ً لن يستجيب الله دعاء لان صار دعاء ليس لله صار دعاء عشان خبز ودنانير ولحم ومدري إ ي ش لو أ خ ذ ن ا ا ل ف ط ي ر ة ما خرجت ا ل س م ك ة ولذلك أ ن ت إ ذ ا دعوت الناس ليكن المقصد ا ل أ ع ظ م عندك أ ن تعبد الناس ل ربهم سبحانه وتعالى الهدف ا ل أ س ا س ي أ ن يهتدي الناس و أ ن يصلح حالهم و أ ن يعبدوا ربهم ولا تلتفت إ ل ى أ ن تشكر أ و تذكر أ و نحو ذلك ذكروا أ ن عبدالله بن المبارك كان يشتغل بالتجاره هو عالم عبدالله بن مبارك بالمناسبه يعني مثل إ م ا م مالك كان عالما و يشتغل ب ا ل ت ج ا ر ة مثل ليث بن سعد ا ل ل ي ث ب ن س ع د ت ر ى كان غني يقولون نظروا م ر ة في ثيابه مقدار الرداء بس و ا ل إ ز ا ر و ا ل ق ل و ن سوا ف إ ذ ا قيمتها ث م ا ن ي ة عشر أ ل ف درهم ثمانيه عشر أ ل ف درهم بينما ا ل إ م ا م أ ح م د قال لولده اشتري لي ثوبا فاشترى له ثوبا ب ع ش ر ة دنارير بعشره دراهم فغضب قال ليش تسرف جيب أ ب و خ م س ة درهم ا ا ل ل ي ث ب ن س ع د ثيابه بثمانيه عشر أ ل ف درهم و يعني كل من حرم ز ي ن ة الله تخرج ا ل ع ب ا د ة ما عليه بس الشاهد فكان عبد الله مبارك يشتغل و يعطي ط ل ب ة العلم حتى يتفرغوا للعلم و ا ل د ع و ة و يقول لهم لا تشتغلوا في وظائف أ ن ت تشتغل موظف ايش تشتغل قاضي تشتغل كذا انا اعطيك فلوس واشتغل في ا ل د ع و ة ولا تشتغل قاضي فكان يذهب و يتفقد طلابه و يدخل م د ي ن ة مرو و يدخل ك ذ ا ي ت ف ق د ا ل طلاب ويعطي هذا ويعطي هذا فدخل م د ي ن ة فيها طالب من طلاب ه اسمه إ س م ا ع ي ل ب ن عليا و أ ر ا د يرسل إ ل ي ه بالنفقه ف ب ل غ ه أ ن إ س م ا ع ي ل صار قاضيا فقال أ ن ا ق و ل لك لا تشتغل لا قاضي ولا غير قاضي العلم اللي ن علمك حتى تدعو الناس و تشتغل ب ا ل د ع و ة ما وتجلسلي قاضي وتكون ع ل ا قاته فقال خرج و ل ا س ل م ع ل ى إ س م ا ع ي ل و ل ا أ ع ط ا ه شيء ورجع إ ل ى ب ل د ه ف ع ر ف إ س م ا ع ي ل أ ن ا ل ش ي خ ن عبد ا ل ى ا ل ب ل د و أ ن ه ب د ا مر ع ل ي ه ف ك ت ب إ ل ي ه ر س ا ل ة ه ي ش ي خ د ن ج ي ت ا ل ب ل عبد الله بن ع ل ي ن ا و ل ا س ل م ت ولا أ ع ط ي ت ن ي ا ل ن ف ق د ا ل ل ي ت ع ط ي ن ي د ا ئ م ا بن عبد ا ل ل ن ع الله ن ع ب الله بن ع ب الله بن عبد ا ل ن عبد الله عبد الله بن ع ب ا ل ل بن ع ب الله بن ع الله بن ع ب الله بن ع الله بن الله بن ب د الله ب ب د يا جاعل العلم له بازيا يصطاد اموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها ب ح ي ل ة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين أ ي ن رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين أ ي ن رواياتك في سردها بترك أ ب و ا ب السلاطين إ ن قلت أ ك ر ه ت فذا باطل زل حمار العلم في الطين وبعثه الى اسماعيل بن علي قالوا فترك القضاء وانصرف مع شيخه فالمقصود أ ن ا ل د ا ع ي ة إ ذ ا دعي ل ى الله تعالى ينبغي أ ن يتفقد دائما نيته أ ن يعلم أ ن ا أ ع م ل لله ولا لغير الله ليس ل أ ج ل منصب ليس ل أ ج ل جاه ليس ل أ ج ل أ ن أ م د ح بل أ ن ا أ ع م ل ل أ ج ل ه د ا ي ة الناس الى ربهم اهتدى الناس بسببي او بسبب غيري ما في م ش ك ل ة أ ع ر ف شخصا تاجرا كان بعض الشباب يطبعون كتاب تعرفون كتاب ح ص ن المسلم كتاب ما شاء الله مبارك للشيخ سعيد بن وهف الله يوفقه فكانوا يطبعون أ ر ب ع ي ن أ ل ف ن س خ ة للتوزيع الخيري على المعتمرين ف ج ا و ا اليه وقالوا جزاك الله خير احنا ا ل ن س خ ة تكلف لها نصف ريال عشرين أ ل ف ريال نطلع نطبع ل ع ن ط اربعين أ ل ف ن س خ ة قال طيب فذهبوا وطبعوها ثم إليه بأول اعطاهم الفلوس ج ا ء و ا إ ل ي ه ب أ و ل نسخه حتى يفرح يعني ويقرون يعني هذا نتاج عملك وكذا فلما أ ع ط و ه الكتاب ونظر فيه قال لماذا لم تكتبوا طبعا ي على نفقه فلان فقالوا يعني عفوا يعني نحن ما جرت ا ل ع ا د ة أ ن المتبرع بالعكس لو نكتب اسم المتبرع يزعل يغضب كيف قال لا لا لا والله ما أ ع ط ي ك م بعدها ولا تبرع إ ل ا إ ذ ا أ ر ج ع ت و ه ا ا ل آ ن ونزعتم الغلاف وطبعتم غلافا اخر وكتبتم طبعه على ن ف ق ة معالي المحسن الكبير فله إ ي والله وانا اعرف ا ل ق ص ة تماما ً و أ ر ج ع و ه ا إ ل ى ا ل م ط ب ع ة حتى يسدد ب ق ي ة الفلوس ل ل م ط ب ع ة ل ن تدري ا ل م ط ب ع ة تعطيهم جزء من المبلغ بعدين تسدد الباقي فذهبوا وطبعوها ب ك ت ا ب ة طبعه على ن ف ق ة المح... معالي المحسن الكبير فله ولذلك أ ن ت انظر في نيتك المقصود ه د ا ي ة الناس لا تقول والله هذا ترى يا ج م ا ع ة أ ن ا ترى هذا ا ل خ ط ب ة التي أ ل ق ا ه ا ترى و أ خ ذ ه ا من كتابي هنيئا لا كان أ خ ذ من كتابك ولم يعلم بك أ ح د يكفيك أ ن الله تعالى يعلم معك ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله ا م ر أ ة اخذا بعنان فرسه كلما سمع ه ي ع ة طار إ ل ي ه ا إ ن كان في الساقه كان في الساقه و إ ن كان في الحراسه كان في الحراسه ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رب أ ش ع ث أ غ ب ر ذي طمرين مدفوع ب ا ل أ ب و ا ب ذي طمرين يعني من ش د ة الفقر ما عنده الا ثوبين هذا ممزق والثوب الثاني ممزق فيلبس الثوب ا ل أ و ل فيرى الناس طرف بطنه من هنا وفخذه من هنا ل أ ن ه مخرق فيلبس الثوب الثاني فوقه والثوب الثاني مخرق أ ي ض ا لكن حتى خروق هذا تغطيها خروق الثاني قال عليه الصلاه و السلام ذي طمرين لو أ ق س م على الله لابره لا و لذلك ابحث في نيتك ابحث في نيتك مر أ ح د السلف يوما برجل يعظ الناس د ا ع ي ة جالس ويعظ الناس ويذكرهم بالله وكذا شيخنا أ ب و محمد ابو عمر هذا فارغ هذا المكان ليس ل لي أ ح د فكان يعظ الناس ويذكرهم فالناس وهو قاعد يتكلم ما بكوا ما ب ك ويقول ا وهو النار و ا ل ج ن ة وكذا يبغى أ ح د يعيط يبغى أ ح د كذا ما في ما في يعني ما في ن ت ي ج ة فغضب وقال ما لي أ ر ى القلوب قد قست و ا ل أ ع ي ن قد جفت لماذا قلوبكم ق ا س ي ة فمر به واحد من العلماء فلما ر آ ه يعني يعاتبهم قال يا رجل أ ق ص ر عما تقول يعني اسكت فوالله ما أ ظ ن القوم أ ت و ا الا منك والله لونيتك ص ا ل ح ة لترين دموعهم على وعلى ذكر ما ر أ ى احد يعيط عندنا في م ك ة الشيخ محمد المحيسني من القراء المؤثرين و إ ذ ا ق ر أ بكى و أ ب ك ى وعنده يمكن تشوفون بعض التسجيلات في اليوتيوب غير ه يدعو كذا ويؤثر فصلى بالناس ل ي ل ة سبع وعشرين في رمضان وهو ما شاء الله جمع الله له بين امامه وكذا وعنده خير ع ن د ه فلوس يعني وتجاره الله يبارك له فصلى بالناس م ر ة وخرج الناس وبعد الصلاه ة و م ب ك و ا حتى سواري المسجد بكت فلما خرجوا خرج أ خ مصري ف ا ل أ خ المصري طلع و هو م ت أ ث ر ف ر أ ى أ م ا م ه ع م ا ر ة برج و هو يبكي يعني لسه خ ل ص ي ن ا ل ص ل ا ة قال هذه تبع من ي قالوا هذه للشيخ محمد قال اللي كان يعيط اللي صليبنا قالوا نعم قال الله, الله يبارك له الله يبارك له بعدين مشى ش و ي ة الى شاه برج ثاني ه وعنده ثلاث ة أ ر ب ع عماير يعني فقالوا د ي لمن كمان دي كلها شئ فخره د ي لمن ي قالوا هذه للشيخ محمد قال اللي كان اللي صلابنا قالوا نعم قال ا ل إ م ا م قال نعم قال م ا ش ا ء الله يبارك الله يبارك ا بعدين طلع كذا إ ل ا شاب برج ثالث قال ما شاء الله دي أ ح س ن من ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة دين من ي قالوا برضه هذه ل ل إ م ا م اللي صلابنا قال اللي كم بيصليبنا قالوا نعم قال سبحان, قال سبحان الله الله لا يعيط ليه <تصفيق> فعلا ا م ا ه ل ب ع ي ط ليه ما دام عندك كل ه الفلوس يا أ خ ي ليش تبكي يا أ خ ي وما اللي بعيط ليه فالمقصود ان الواحد يحسن ا ل ن ي ة وان يراقب نيته دائما يرى هل هو عامل لله تعالى ام لغيره يا وارث الانبياء قل هذه سبيلي ادعو الى الله لا الى نفسي ادعو الى الله على ب ص ي ر ة اي بعلم أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين طيب لا تفخم نفسك يعي ن لا تتكبر عن دعوه أ ح د لا تشوف نفسك اني أ ن ا انا الشيخ الكبير أ ن ا اللي ا ل آ ن أ ص ب ح ت مؤثرا و اصبحت وأصبحت او مثلا أ ن ا أ ص ب ح ت عندي ش ه ا د ة عليا و كذا و أ ن ا القارئ الجميل و أ ن ا اللي كذا بدن ع قال لك واحد والله احنا عندنا مسجد صغير نريد ان تلقي ي ت في موعد ف ت ق و ل في نفسك لا خلاص أ ن ا تجاوزت ا ل أ م و ر هذه أ ن ا ساجد الصغير اللي أ ب و عشر أ ش خ ا ص خمس أ ش خ ا ص هذي ما تمشي معي أ ن ا لازم إ ذ ا مسجد كبير تهتزو ارجعه أ ن ا ا ل آ ن مستواي لا ت ف خ م نفسك أ و قال لك واحد معي ا ل شيخ انا عندي ع زوم الناس كذا بعض ا ل ب س ط ة من أ ص ح ا ب ي احنا م ج م و ع ة ناس ع ل ى قد ح ا ل ن ا لكن بقتت ع ش ى م ع ا ن ا وتعطيهم ك ل م ة فقلت في نفسك لا لا, لا انا, أنا أ ن ا فخم أنا لا ينبغي لي ان ي أ ض ي ع وقت ي لو كان الشخص له وجاهته وطبعا ون... الشيطان يعني يعطيك أ ع ذ ا ر الشيطان إيش يقول لك يقول لك لاضيع وقتك هنا اطلب العلم、وإقرأ. اقرا كتابا بدل ما تذهب إ ل ي ه م لكن لما يدعوك وحد ا تاجر وعند تجار اذهب ل أ ن هؤلاء إ ذ ا ت د و اثروا أ م ا هؤلاء الفقراء إ ذ ا تدعو ما ي أ ث ر و ن في أ ح د ويلعب عليك ابليس لا تفخمنا و إ ذ ا فخمت نفسك واطلع الله تعالى على قلبك ربما يعني سلب منك ا ل ت أ ث ي ر الذي كنت ترجه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان من أ ع ظ م المواقف التي ش ف الله تعالى بها صدره فتح م ك ة كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ ت ي عند م ك ة يسجد عند ا ل ك ع ب ة يمضي أ ش ق ا ه م و ي أ ت ي بسلى الجزور سأل الجزور لما ا ل ن ا ق ة تلد ويطلع مع المولود دم وكذا أ خ ذ ه طلع مع الجزور جزور المولود حقها جاء و ض ع ه على ر ق ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يمشي في طرقات م ك ة يا كاهن يا كذاب يا ساحر ي أ ت ي بيعتمر يردونه في ا ل ح د ي ب ي ة ما يعتمر م ك ة هذه التي ردتني مرارا و ح ا ل ت بيني وبين ا ل د ع و ة والخير ا ل آ ن ي د خ ل ه ا عليه الصلاه والسلام فاتحا المفترض او الطبيعي واحد انتصر على قوم يكذبونه ويصدون وي ع ن ي ي الناس عنه ويذمونه ان ي د خ ل ه رافع ر أ س ه ويقول شفتوا كيف الله نصرني عليكم شفتوا كيف الله تعالى جعل وجوهكم في التراب بعد ما كنتوا تهينون الاسلام وتطيقون على المسلمين شفتوا لا بالله كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة دخل عليه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ط ا ل ر أ س هو ع ل ى بعيره مطاطا ا ل ر أ س يقول حتى إ ن ر أ س ه ليضرب في الرحل ك أ ن ه يقول يا رب ي ترى اللي جاب النصر أ ن ت ليس أ ن ا الذي له الكبرياء هو أ ن ت وليس أ ن ا الذي له ا ل ع ظ م ة أ ن ت ليس أ ن ا الذي يحق أ ن يشكر أ ن ت وليس أ ن ا الذي فتح مكه و م ك ن ا ل إ س ل ا م هو أ ن ت وليس أ ن ا ولذلك أ ن ا يا رب أ ن ك س ر لك و أ ذ ل بين يديك يقول دخل مطاطئ ا ل ر أ س حتى ما كان يتلفت وينظر إ ل ى هذا الهربانين ويبكون الهر ه ه ل ي ش ف ي ص ا د لا مطاطئ ا ل ر أ س ولذلك بعد م ك ة جاء الله له بفتوحات جاءته حنين جاءته ا ل طائف ل أ ن ك أ ن ت ما تتكبر لما ننصرك ولا تفخم نفسك وبالتالي نمكن لك أ ك ث ر وهذه من أ س ب ا ب التنكي ن مهما قدرك الناس لا تكبر نفسك عندك هذا يسلم عليك ها ف ض ي ل ة الشيخ يقبل يدك هذا ف ض ي ل ة الشيخ وهذا يقبل ر أ س ك ت ف ض ل ي شيخنا ت ف ض ل شيخنا و وك... مهما فعل الناس ل ك ذلك ف إ ن الله أ ع ل م بقلبك لا تفخم نفسك لا تفخم أ ه م شيء سمعتك في السماء هناك الناس إ ن م ا يغترون بظاهرك فعلا الناس إ ن م ا يغترون بجميل ستر الله عليك إ ن م ا يغترون بجميل ستر الله عليك ومثل ما قال القحطاني يقول والله لو علموا لأب السلام علي من ولا أعرضوا عني وملوا السلام يلقاني ولا بؤتوا بعد كرامة لأبى علي لكن سترت ومثالبي بهواني عني بعد معايبي من قبيح صحبتي سريرتي سترت شوف كيف الله لما سترك و أ ح س ن ظاهرك يقول محمد بن سيرين والله لو كان للذنوب رائع حماجا ل س أ ح د بجانبي ولذلك لا تفخم نفسك مهما الناس ق د ر و ك و تفضل يا ف ض ي ر ه الشيخ تعال يا إ م ا م ن ا تعال يا خطيبنا أ ن ت القارئ ا للناس ي ا ل يخشون ع ورائك أنت انت به لا يقع في قلبك ر ؤ ي ة لنفسك بل أ ر س ل لنفسك رساله انك إ ن م ا أ ع ج ب بجميل ستر الله علي اللهم أ د م ت علي سترك الجميل اللهم هذا منك و إ ل ي ك اللهم إ ن كنت راضيا فهي ا ل س ع ا د ة الكبرى و إ ن كنت ساخطا علي فماذا يفيدني رضاهم أ و سخطهم لا تفخم نفسك دائما إ ن ك س ر بينك وبين الله الناس ترى يا ج م ا ع ة أ ح ي ا ن ا يلعبون علينا ترى ك ث ر ة الناس اللي يقول لك يا ف ض ي ل ة الشيخ يا كذا واللي يقبل يدك واللي يقرب اليك الكرسي واللي يقوم يفتح لك الماء ويحطه عندك والحركات اللي يعملها الناس يعملونها م ح ب ة لك بلا شك و ل أ ن الله سترك فهم اغتروا بهذا الستر و إ ل ا ربما لو كشف الله تعالى ب ع ض خ ب ي ئ ت ك لم التفت و ا إ ل ي ك الله يديم علينا وعليكم ستره الجميل الله يديم علينا وعليكم ستره الجميل يا رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم آ ل ه و لما دخل الى ا ل م د ي ن ة في هجرته لم يعرفوه يعني ك ا ن هو و أ ب و بكر و ع ب د الله بن أ ر ي ق ط الدليل ا ل ل ي ي د ل ه م فهم ينظرون أ هل ا ل م د ي ن ة ما عرفوا أ ي هم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه ما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع ا ر أ س ه و ينظروا النبي و ب عليه د عن طريقي و ا ولم ع ر ف الصلاه الله ى ل ل عليه و س ل م وثلاث ا ل ا ل جايين على إ ب ل ه م إ ل ا ل م ا ر أ وابى أ بكر إ ي ش يفعل ي ض ل ل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بطرف رداء ي ص د ع ن ه الشمس شوي فعرفوا أ ن هذا هو يعني هذا أ ب و بكر وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل ي ه ل س ي م مدري صلى الله عليه و يقول ا ل قائل أ ي ك م ابن عبد المطلب كما قاله ا ل م ه م من ثعلب يقول أ ي ك م وين ا ل رسول صلى الله عليه وسلم من بينكم فالواحد أ ه م شيء أ ل ا ي ف خ م نفسه ي ب د أ يثني على نفسه ونحن وقلنا ومدري إيش ورأينا و و م د ر ي إ ي ش و ر أ ي ن ا و و ي ب د أ يذكر قصص عن نفسه و إ ن ج ا ز ا ت ما له داعي إ ل ا في حالات م ع ي ن ة إ ذ ا بقي معنا وقت نذكرها لا تعش ي المثاليات ولا ت ي أ س من ر ح م ة الله لا تعش ي المثاليات لا مع نفسك ولا مع غيرك كيف يعني يا ج م ا ع ة الواحد جاء و أ ل ق ى م ح ا ض ر ة عن الموت فرضا لا تضعش المثال لا... لا تفترض في الناس النموذج المثالي جدا وهو أ ن الجميع يبكون ويطلعون تائبين لا, لا, لا, لا تعطي نفسك ميزان صح الواحد مطالب فلا تقنع بما دون النجومي اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجومي لكن برضو لا, لا تكون مثالي أ ك ث ر من لازم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ش ت غ ل د ع و ة في قومه د ع و ة د ع و ة د ع و ة كم واحد آ م ن به مم. واحد يقول الله تعالى ف آ م ن له لوط ابن أ خ و ه بس شاب شاب و ت أ ث ر بعمه إ ب ر ا ه ي م جد لوط من هو ازر ف ت أ ث ر لوط الشاب ت أ ث ر بعمه إ ب ر ا ه ي م وثباته و آ م ن له لوط وقال إ ن ي مهاجر إ ل ى ر ب ي لوط فقط هذا وهو إ ب ر ا ه ي م الذي قال الله تعالى له إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانت الله حنيفه وقال الله تعالى عن إ ب ر ا ه ي م هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وختار ا الله إ ب ر ا ه ي م ليبني ا ل ك ع ب ة وله فضائله واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا و إ ب ر ا ه ي م هو أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء وجعل الله تعالى له مكانه ومع ذلك ترى ابراهيم ليس له أ م ه من المسلمين أ ق ص د من ا ل أ ت ب ا ع كما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أ و لعيسى عليه السلام أ و لموسى او ومع ذلك هو نبي م عظم الخوارج طلبوا مثاليات وجعلوا ي ت ص ي د و ن على ا ل ص ح ا ب ة الخوارج ي ت ص ي د و ن على عثمان وعلى علي ل أ ن ه م ر أ و ا أ ن ف س ه م أ ص ل ح من غيرهم فالمفترض أ ن ك يا عثمان تفعل كذا ويعلي ا تفعل كذا ر أ و ا أ ن ف س ه م أ ص ل ح من غيرهم ت ص ي د و ا ا ل مثاليات وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ت ح ر و ن ص ل ا ت ك م إلى ص ل ا ت وتلا وقراءتكم ه قراءتهم م ثم قال إلى ي م ر ق و ن م ن ا ل د ي ن ك م امر ي ق ا مهم من الرمية إلى آخره أيضا حتى يا إلى آخر حتى ج م ا ع ة و ه مهم ذ ا أمر ر ك ز و ا معي بقي معي م بقي ي ك ن أ ر ب ع ي ن د ق يكون ق ة وأختم بس ر ز ا ا معي ي أ ح ا يا جماعة ح ن ا لما نقرأ كتب نحظر يقولون تأتي ل ان يكون هناك امر م ه ع ن د رأسه فالتفت إليه و ق ا ل يا بنيتي لا تبكي فلقد ختمت في هذه ا ل ز ا و ي ة ا ل ق ر آ ن خمسين أ ل ف م ر ة كلها ل أ ج ل هذا المصرى هذه م و ج و د ة في كتب الزهد والرقاق بالله عليكم قسمو ا ل خمسين أ ل ف على م ئ ة س ن ة أ ف ر ض أ ن ه ع ا ش مئة مية مية وخمس عشر ي سنه ي يوم من م وصل ع ر عشر سنوات سيبك من يوم من ولد يعني أ ف ر ض عاش مئة و ع ش ر س ن و ا ت ق س م و ا ل ي خ م س ي ن أ ل ف ع ل ى م ئ ة ك م ي ط ل ع ف ي ا ل س ن ة خ م س ي ن أ ل ف ت ق س ض م م ئ ة كم؟ م ا ف ي ك و ا ح د ا ل ا ف ض ا ج ي الافضل من اجل الافضل من اجل ا ب ن ي خ م س م ج ة في ا ل س ن ة يعني ف ي ا ل ي و م ا ل م ف ر و ض ي ك و ن ق ر ل الافضل من كم م ر ة ق س م و ا ج م س من اجل ا ل ا ف ل ا ث ل من اجل م س س ت ي ن ي ع ن ي م ر ة و ن ص هذا وهو يصلي صلاه الخمس في المسجد ويقوم الليل وربما كان صائما وعند ه زوجه وعيال ما هو بنته ا ل ل يتكلم معقول سيظل م ئ ة س ن ة ي ق ر أ كل يوم ا ل ق ر آ ن م ر ة ونصف معقول أ ص ر خ حتى لو فعل خ هذا خلاف الهدي النبوي اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبدالله بن عمرو لما قال أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن كل شهر قال أ س ت ط ي ع أ ك ث ر من ذلك قال أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن كل ج م ع ة قال أ ق ر أ ه كل ثلاثه كل قال أ س ت ط ي ع أ ك ث ر من ذلك قال لا يعقل ا ل ق ر آ ن من ق ر أ ه في أ ق ل من ث ل ا ث يعني ما يجوز ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ق ل من ث ل ا ث أ ي ا م حدد كل يوم أ ك ث ر شيء حماسك ع ش ر أ ج ز ا ء فلو جاء واحد وقال ق ط ب ة ا ل ج م ع ة والسلف كان أ ح د ه م يختم ا ل ق ر آ ن كل يوم ل م د ة مائه س ن ة يا خلاه العب على الناس هذه ا ل ر و ا ي ة حتى لو صحت لكانت خلاف هذه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا نحن لا نعيش المثاليات حتى ن م ا نحضر ي أ ت ي ك واحد ويقول لك مثلا وقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د يصلي في اليوم و ا ل ل ي ل ة كم ركعه كم اللي ن ق ر أ ه دائما ث ل ا ث م ئ ة ر ك ع ة طيب السؤال لو كانت ا ل ر ك ع ة ا ل ط ب ي ع ي ة ت أ خ ذ من الواحد دقيقتين مثلا أ و خ ل ه ا د ق ي ق ة معناه سيحتاج إ ل ى ث ل ا ث م ئ ة د ق ي ق ة هذه فقط للصلوات ث ل ا ث م ئ ة د ق ي ق ة كم س ا ع ة هذه خمس ساعات صح طيب ما هو ا ل إ م ا م أ ح م د كان يحدث بالمسند مسند ثلاثين أ ل ف حديث و ا ل إ م ا م أ ح م د كان يخرج يدرس في المسجد المجالس و ا ل إ م ا م أ ح م د عنده زوجه وعيال ويطلع ويروح ويجي معقول يوميا خمس ساعات فقط يعني طوال ا ل س ن ة يقول ابن القيم وقد كانت صلوات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي كان مجموع صلواته التي يصليها كم أ ن ا نسيت ا ل آ ن هو واحد قال واحد واربعين أو, أو, او كذا يعني إ ذ ا وضعت 17 ركعة الفرائض وضعت النوافل اثنى عشر و ط ي ت معها ا ل ا ح د عشر ر ك ع ة ص ل ا ة الليل خير و هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا تكلف الناس ب أ ش ي ا ء أ و يقول لك مثلا واحد يخطب ا ل ج م ع ة بعدين يقول للناس و السلف رحمهم الله كان أ ح د ه م لبث أ ر ب ع ي ن س ن ة يصلي الفجر بوضوء العشاء أ ر ب ع ي ن س ن ة ما أ ح د ث ه ا ل د ر ج ة يعني يصلي العشاء ا ل س ا ع ة مثلا ث م ا ن ي ة و بعدين الفجر ي ص ل ي ا ل س ا ع ة خمس و طول هالوقت كم س ا ع ة تسع ساعات محتاج روح الحمام و أ ر ب ع ي ن س ن ة كمان نحن هذه الروايات يعني ربما تصحي ب ع ض انت ربما تصحي انا, أنا لا, يعني لا, لا لا اكذبها ربما ت ص ح لكن السؤال هل هي ا ل إ س ل ا م هل هي الهدي النبوي الذي أ م ر ن ا به في ا ل إ س ل ا م الذي أ م ر ن ا أ ن نقوله للناس ليس هو الذي أ م ر ن ا أ ن نقوله للناس امرنا أ ن نحدث الناس بهدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم نبينا ا ل ق د و ة أ م ا فلان خ ت م خمسين أ ل ف م ر ة فلان صلى أ ر ب ع ي ن س ن ة فلان, فعل فلان فعل ما ادري ا ش ف ع ل فلان ما ادري اشفعله ح ن ا ما علينا من هذه و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم أ ق ف ل الباب المبالغات هذه أ ق ف ل الباب لما أ ق ب ل ث ل ا ث ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ثم س أ ل و ا ث ل ا ث ة شباب متحمسين يريدون المثاليات العظمى جاءوا و س أ ل و ا عن ع ب ا د ة النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا فقيل لهم هم كانوا متوقعين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله ويصوم اليوم يوميا ولا ي س ت م ت ع ب ا م ر أ ت ه ولا ي أ ك ل ا ل ل ح م ه ولا يعني و إ ذ ا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايش مع الناس يتزوج عندي زوجات و أ ض ح ك مع زوجتي و أ ل ع ب معها والحمد لله إ ذ ا الله رزقنا لحم أ ك ل ن ا لحم و أ ص و م أ ي ا م و أ ف ط ر أ ي ا م أ ح ي ا ن ا ً أ ص ل ي الضحى أ ح ي ا ن ا ً ما أ ص ل ي حياتي فهم وقع في نفسهم كيف ن ب ي و ما يصوم يوميا ً كيف نبي ياكل أ ك ل لحم مفروض م ي أ لحم يشد على نفسه في الطعام كيف نبي ويستمتع ب ا م ر أ ة يعني يتزوج ا م ر أ ة يعني كيف نبي وقع في نفسهم هذا ثم بحثوا عن أ ع ذ ا ر د ا خ ل ي ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا ق اه ل و ا آ هو أ ص ل ا ً النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي س و ي ه ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ه غفر لها تقدم الذنب و م ا ت أ خ ر عشان كذا ما يحتاج يكثر ع ب ا د ة أ م ا نحن لازم ن ك ث ر عبادة فقال أ ح د ه م أ م ا أ ن ا ف أ ص و م ولا أ ف ط ر أ ص و م يوميا ً ولا أ ف ط ر ولا م ر ة وقالت يعني لا أ ا ط ر يوم ا ً ولا إذا ج ل س المغرب ي ف ط ر أكيد وقال الثاني أ م ا أ ن ا ف أ ق و م الليل ولا أ ن ا م و ر ث ا ر ث قال أ ن ا لا أ ك ل لحم في ا ل ر و ا ي ة قال ل اتزوج أ النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وحس إ ن فيه أ ش خ ا ص سوف يعني يتعاملون مع أ ن ف س ه م تعاملا لا ي ت ح م ل ه طبيعتهم ا ل ب ش ر ي ة يعني أ ن ت لست ملكا الملائكه هم الصفات صفه وهم الذين لا يعصون الله ما أ م ر ه و هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا ي س أ م و ن أ ن ت بشر يا أ خ ي ف ر ق ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل م ن ب ر و ق ا ل م ا ل أ ق و ان المنبر يقولون ع ن أ م ر أ ن ا أ ف ع ل ه أ ل ا إ ن ي أ ت ق ا ك م ل ل ه و أ خ ش ا ك م ل م ن ب يقولون ان المنبر ي أ و ل و ن ان ا م ن ب ر ق ن ان م ن يقولون ان ا ل م ق و ل و ن ان ا ل م و ل و ن ان ا ل م ر ق و ل و ن ن ا ل م ي و ل و ن ان م ن ب ر و ل و ن ا ل ن ب ي و ل ن ان ا م ن ب ر يقولون ان ل ن ب ي ق ان ا م ن ر ي ق و ل ن ان ا ل م ر يقولون ا المنبر ي ق و ل ن ا ل م ن ب ي ق و ل و ا ح د ل ا ي ع ي ش و ل و ن ا ل م ن ب ي ا ت د ا ئ م ا ي ع ن ي م ث ل ا أ ن ا أ ق ر أ مرة في أحد ك ت ب ا ل ز ه د أ ح ض ر خطبة ع ن ان ل م ن ب ر ي و ك ذ ان ا ل م فيقول كان أ ح د السلف يصيد سمكه وجاء بنت ه معه ص غ ي ر ة يعني فكان يصيد ا ل س م ك ة ويحطها في زبيل بجانبه المصنوع من سعف النخل يعني ويحطها السمك ة بعدين يصيد ا ل ث ا ن ي ة ويجي و يحطها فيها بعدين يحط لما جمع أ ر ب ع ة او خمسه سمكه ا جاء وشاف إ ل ا ما في و ر ا س م ك ة فقال بنته يا بنتي وين السمك فقالت يا أ ب ي إ ن ي قد سمعت أ ن ا ل س م ك ة التي ت ص ا د هي التي تصمت عن ذكر الله فيعاقبها الله أ ن ه ا ت ص ا د فلا نريد أ ن ن أ ك ل سمكا لا يذكر الله فقال احسنت يا بنتي وبطل سيد سمك وراح طيب سؤال هل هذا فعل هدي ن ب و ي هل هو هدي نبوي أ ص ل ا ا ل ص ح ا ب ة اللي يعني أ ب و ع ب ي د ة لما قلنا لكم قبل أ ن ه م ر أ ولكن ا حوتا ا عند ب ح ر و أ ل و ا م هذا هل الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوت أ ك ي د ما رمي و إ ل ا ل أ ن ه كذا وكذا يعني أ ن ا أ ق ص د ما ن ق ر أ ه ليس كل هي ج م ا ع ة ننقله للناس أ ن ا ودي ت ف ه م و ن ي بس في هذه ليس كل ما ت ق ر أ ه في كتب السلف كتب الزهد والرقائق وكذا وكذا ترى هذا كلام علماء او ربما كلام زهات قليل علمهم ما هو ب كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام او وليس كلام ا من ا ل ق ر آ ن يبقى هذا الكلام يؤخذ من قوله ويرد إ ل ا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ن ت لا تتعب الناس ترفعهم إ ل ى مثاليات ع ا ر ي ة وتقول لهم و ص ل ا ة ا ل ض ح ى و ص ل ا ة ا ل ض ح ى ما هي ع ا ئ ش ة ت س أ ل كان النبي صلى الله ع م يصلى الظهر ايش قالت كان ي ص ل ي ا ل ض ح ى حتى نقول لا يدعوها وكان يدعوها حتى نقول لا يصليها ما هو كل يوم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلى ا ل ض ح ى ف أ ن ت أ ي ض ا عند الطرح لا تعش ي المثاليات ي ج ي ك و احد يعظ الناس م و ع د ن ي ق و ل أ ك ي د سيتوبون بعدها خلاص كلهم ب ك ر ة القام صف ا ل أ و ل في المسجد ليس شرطا يا أ خ ي هذا ما حصل لنبيك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل أ ن ا أ ع ط ي ك م مثالا تعرفون حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في ق ص ة ذي اليدين ولا إ ي ش يقول أ ب و ه ر ي ر ة صلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ركعتين ثم قام ك ه ي ئ ة المغضب ك أ ن ه مضايق ذاك اليوم ورجع واستند على ساريهم في المسجد يقول هولم سلم العصر الله كاتين ن س ل م س ه ص ل الله ع س ل م سهى ص ل الله عليه و ل م سهى س ل الله ع ي ه وسلم سرعه الناس يعني في صحابه وهم صحابه من يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام. السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله ص ح ا ب ي يقول سلام الله سلام الله ويطلع يمشي ياخي يا أ اقعد قل الاذكار اقرا ع ايت الكرسي اقعد كذا وكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوم ه س ه ل ك كثر خير ه ا ل ل يصلى مع ا ل ج م ا ع ة نقول ل هجلس ه خلص ا ل أ ذ ك ا ر كلها ما يريد ب غ ى يا أخي يقول ا أ ذ ك ما ر ي يقول اذكار الواجب أ د ا ه ا ل ف ر ي ض ة أ د ا ه ا تلزمه أ ن ه يقول اذكار ل أ أ ي ض ا يا أ خ ي ما يريد يقولها شف الحديث يقول فخرج سرعان الناس هذا عنده دكان يفتح هذا ه معه بعير هذا عندهم شغل يا أ خ ي الناس و أ ن ت تريد الناس كلهم ولذلك ننتبه ننتبه يعني أ ن ا ذكرت لكم أ م س او قبل أ م س ق ص ة ا ل أ خ ا ل ل ي أ ل ق ى ك ل م ة في مسجد على طريق فلما قام ا ل أ خ يلقي ا ل ك ل م ة و ب د أ بعض الناس يخرج ب د أ يصرخ عليهم اتقوا الله تعرضون عن ذكر الله تعرضون عن ذكر الله الله أ ك ب ر ع ل ي ك و أ ن ت يوحى إ ل ي ك تعطيهم ق ر آ ن جديد يعني طبيعي يا أ خ ي الناس عندهم أ ش غ ا ل يا أ خ ي ولازم كلهم يجلسون يستمعون إ ل ي ك ف أ ي ض ا لا تعش ي المثاليات مع الناس قمت تتكلم في مسجد و طلع نصف المسجد ما في م ش ك ل ة لا ي ذ ي ك صدرك عاتي طلع نصف المسجد الناس عندهم أ ش غ ا ل يكفيك جلس واحد اثنين فلا ت... تعش ي المثاليات ولا ت ي أ س من ر ح م ة الله لا تقل و في نفسك والله الناس ما يهتدون الناس ما يطيعون الناس فسدوا فسد الزمان ومدري إ ي ش يعني ابتعد عن هذا آه تعرفون ق ص ة الرجل الذي كان معاذ يصلي مع النبي ص ل الله عليه وسلم ويذهب ويصلي ب أ ص ح ا ب ه الرجل لما س أ ل ه النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ت ماذا ت ق ر أ فقال أ ن ا أ س أ ل الله ا ل ج ن ة و أ ع و ذ به من النار أ م ا دندنتك ودندنت معاذ فلا أ ح س ن ه ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ومعاذ حولها ن د ن د م طيب السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال طيب الله يهديك ليش ما تحملت ا ل ص ل ا ة ليش عامل على أ ن ه بشر رجل جاي وتعبان طول اليوم هو يشتغل وجاي ي ب غ ي يصلي ويروح ينام يا أ خ ي لا ت ق ر أ ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة فلا تطالب ا ل ن ا س بالمثاليات ولذلك من أ م ن الناس فليخفف اقتدي ب أ ض ع ا ف ه م هذه كلها نصوص تدلك على أ ن ك لا ت لا تطالب من الناس المثل ا ل أ ع ل ى دائما فيما يتعلق ب ص ل ا ة قيام الليل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن استماع ل ل ذ ك ر طلب العلم لا ارضى منهم بالشيء الذي يستطيعون ان يقدموه لك أ و الذي يفعلونه لا تعش المثاليات لا ت ي أ س من ر ح م ة الله ولا تحبط من ك ث ر ة فساد المفسدين ترى يا ج م ا ع ة أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي ك واحد فاسد ويعمل لك مثلا أ ش ي ا ء م ع ي ن ة ليفسد ا الناس ثم بخطبه جمعه ة دمر كل اللي فعله أ ح ي ا ن ا ي أ ت و ن مثلا وينشئون مسلسلا هذا المسلسل ل أ ج ل ان, ي... أن يبغض الناس في الاخيار وان يشوه ص و ر ة الصالحين مثلا المسلسل كلفهم فلوس وتصوير وسفر و أ ج و ر ممثلين ومجرى ي ش حتى جاء هذا المسلسل ثلاثين ح ل ق ة او فيلم ل م د ة ساعتين ترى يصرفون فلوس حتى يشوهوا ص و ر ة الملتحي ص و ر ة المسجد صوره اتشاهدون هذا موجود تصرف فلوس لاجل تشويه ص و ر ة الصالحين ثم ينفق في هذا الفيلم ملايين ثم ي أ ت ي واحد ويشاهده ويقع عنده غبش فيحضر خ ط ب ة ا ل ج م ع ة و ب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ما كلفت ولا ريال بس م د ر ف و ن و امام و يخطب ا ل ج م ع ة و يقضي على كل الذي قالوه أ و ل ئ ك يقول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو ز ا ق ف يعني ا ط م ئ ن ترى الدين ظاهر و إ ذ ا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا ت ي أ س من ك ث ر ة المفسدين والله يا ج م ا ع ة لو كان الذي يحارب به ا ل إ س ل ا م اليوم الحرب ا ل ع س ك ر ي ة و ا ل إ ع ل ا م ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة والشبهات والتشكيك لو سلطت على أ ي دين آ خ ر لكان هذا الدين في, في طور النسيان في طي النسيان منذ زمان لكن ا ل إ س ل ا م طبيعته ق و ي ويحاولون تشويه ه ي ح ا ويابى ل و و ن الله إ ل ا يتم نوره شوف ي أ ب ى الله الا يتم نوره دليل إ ن فيه معاركه بين ا ل إ س ل ا م وغيره بين الحق والباطل و ي أ ب ى الله الا ي ت م ن فانت لا ت ي أ س من ر ح م ة الله وترى إ ن عليك إ ل ا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك إ ن لم يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك على اثارهم إ ن لم ي ن و ا بهذا كتابي أ س ف أ ن ت لا يضيق صدرك أ ن ت عليك تبلغ الدين ذ ا يا جماعه انا, أنا علي أ ب ل غ ك م إ ن عقوق الوالدين حرام ع ادن تبرون م ت اباءكم ما تبرون هذا بينكم بين ربكم أ ن ا علي أ ق و ل ل ك م ترى الرب حرام أ ن ت م ت ت ع ا ط ا ل ربما تتعطر ا هذا بينكم بين الله أ ن ا علي أ ب ل غ ك م ان الفاحشه حرام ان الخمر حرام ان اللي تفعلون ه في المكان الفلاني ترى حرام تطيعوني ما تطيعوني هذا بينكم بين الله ولذا قال الله للنبي إ ن عليك إ ل ا البلاغ والله بصير بالعباد الله بصير يهدي هذا ولا ما يهدي ويقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تضيق صدرك ليش ما اهتدى ليش ما ت أ ث ر هذا ليس إ ل ي ك هذا إ ل ى الله تعالى ف أ ن ت لا تحبط مع ك ث ر ة الفساد والمفسدين يعلات لا تعيش هم في مثل هذا أ ي ض ا يا ج م ا ع ة في ن ق ط ة م ه م ة يعني في هل نصف س ا ع ة أ و أ ق ل اللي بقيت معي خلك واقعي في طرحك كن واقعيا في طرحك يعني شوف ال... في, وا... في واحد إ م ا م مسجد عند عمي وعمي هذا كبير سن وصاحب نكته يعني ف إ م ا م المسجد هذا لسه متعين عندهم خطيب وحابينه كذا ف ج ا ا ل إ م ا م هذا ومحضر هذاك اليوم خ ط ب ة عن التعامل مع ا ل أ ب ن ا ء ا ل خ ط ب ة فتح لك كم كتاب تتكلم عن ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د ويقول يعني ويجب عليك أ ن تتلطف مع ولدك ولا ترفع صوتك عليه وصاحبه واجعلت تاخذ ولدك صديقا لك وحاول أ ن تعطيه ما يريد حتى يحبك و إ ذ ا ت أ خ ر الولد في الليل فلا تشك فيه ف إ ذ ا جاء انصح ه بكل رفق ولطف وحاول أ ن تكسب محبته وحاول مدري ايش وحاول كلام حلو هذا الكلام بس ل ا ت خ ب ر و ن أ ح د أ ن ا كنت أ ق و ل ه قبل ع ش ر ي ن س ن ة لما كان ع يلي ا عمارهم سنتين وثلاث س ن و ا ت ا ل ح ي ن م ا أ ق و ل ه تدروني شكول الحين أ ق و ل ح م ر علي هالين ع ويداول ا ل د ي ل عبي م ي ن ا ليسار ل أ د ب ه م ض ب و ط ع شان يمشي ص ح ا ل ش انت ه د ا ه ى ا ل إ ما من م خ ط ب ت ه ف ق ا م ع م ي وجاء عنده وسلم عليه قال يا شيخ ع ط ن ي خطبتك و فرح قال له جزاك الله خير مفيده ان شاء الله اعطاها ف أ خ ذ ه ا قال يا شيخ أ ن ت ابنك كم عمره قال و الله ابني عمره سنتين قال طيب أ ن ا بخبى ا ل خ ط ب ة ه ذ ه عندي و إ ذ ا وصل عمر ولدك ثمانيه عشر س ن ة ع ط ي ت ك إ ي ا ه ا أ ت ح د ا ك تطبقها صح ولا لا أ ت ح د ا ك تطبقها ولذلك لا تكون أ ن ت مثالي جدا تكمع م الناس بواقعهم فعلا لما ت ج ي تقول لا تهاوش ولدك لا ا ل ش ر ي ع ة جاءت بهذا وبهذا ب ا ل م ن ا س ب ة النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م يقول مروهم ب ا ل ص ل ا ة لسبع أ أ م ر ك و أ ن ت أ ب و سبع أ أ م ر ك و أ ن ت أ ب و ثمان أ أ م ر ك و أ ن ت أ ب و تسع إ ذ ا وصلت عشر سنوات من ت ر ا ض ي تصلي مغبوط إ ي ش قال واضربوهم عليها لعشر غير الاسلوب إ ذ ا أ س ل و ب اللين والرفق ما نفع غير ا ل أ س ل و ب ولذلك جاءت ا ل ش ر ي ع ة بعقوبات ي ن ي ع وجلد ولوم و إ ل ى آ خ ر ه وليس الكلام عن ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د لكن أ ق ص د أن ل ا تكون مثاليا أ ك ث ر من اللازم في طرحك للناس أ ي ض ا جنبي امام مسجد يقول لي قبل كم يوم يقول جاءني شخص و س أ ل ن ي عن شاب ساكن في ا ل ح ا ر ة عندنا خطب ابنته فجاء ي س أ ل ي عن الشاب قال يا شيخ تعرف فلان ابن فلان ق ل ت ل والله الشاب هذا لسا متخرج من ا ل ج ا م ع ة وشاب لطيف و أ ش و ف ه أ ح ي ا ن ا في المسجد فقال ا ل أ ب هذا قال طيب الولد جيد ولا خربان قال له الولد خلوق ولطيف وتعامله جيد وبر ب والده ويعني ما, ما اراه يدخن ولا يخربط الولد مؤدب يعني فقال طيب هل يصلي الفجر كل يوم في المسجد لا تفقده أ ب د ا يقول ا ل إ م ا م هذا فغضبت وقلت لو قلت لك لا يعني إيش ما بتزوجه قال لا ما أ ز و ج ه فقلت أ س أ ل ك بالله لما كان عمرك عشرين كنت تصلي الفجر في المسجد لا تغيب أ ب د ا قال ب ص ر ا ح ة لا قال ليش زوجك و المفروض انك أ ع ز ب إ ل ى ا ل آ ن لا تطالب الناس بمثاليات أ ن ت لم تكن تستطيع تطبيقها مثل اللي يقول لولده أ ن ت أ ن ت ليش ما طلعت ا ل أ و ل في مدرستك ليش ما يا أ خ ي أ ن ت ما قدرت تخلص ت ابتدائي وانت قاعد تتكلم عن الولد الثانوي أ ي ض ا خلك ي ر ج ا ل وانضبط يعني اعرف <تصفيق> كيف طبعا أ ي ض ا أ ن ت لا تطالب الناس أ ن يكونوا مثاليين جدا ترفعهم لي ط ب ق ة ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ي ض ا يعني ارضى بالنتائج اليسيره في ا ل ب د ا ي ة يكفي أ ن يسير الناس على الطريق و إ ن لم يصلوا لنهايه خذ الناس بالهدوء ي ع ن ي أ ي ض ا لا تقارن نفسك بغيرك فالظروف تختلف يعني أ ن ت حتى عندما تطرح الطرح الدعوي لا تقل و في نفسك والله يا أ خ ي أ ن ا الناس ما ت أ ث ر و ا مثلما ت أ ث ر و ا بفلان ن أنا عن يا أخي قرأت قصة ع عن عن عن د ا ع ي ة خطب هذه ا ل خ ط ب ة وتاب نصف الموجودين أ ن ا خطبت يا أ خ ي ما تاب ولا واحد أنا الظروف تختلف البلدان تختلف الناس يختلفون ايضا لا. لا تشد على نفسك في مثل هذا كن واقعيا طيب نختم بهذه الداعيه لا يعيش المثاليات خذوها و ا ح د ة و ا ح د ة يتثبت دائما ولا يتعجل وهذا ترى أ م ر في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة يعني التثبت قبل أ ن تتخذ أ ي قرار الله تعالى يقول إ ن جاءكم ف ا س ق ب ن ب أ فتبينوا ان تصيبوا قوم ب ج ه ا ل ة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين、آه. النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يتثبت ما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ي ق ب ل أ ي كلام حتى يتثبت من لم يتثبت عن طريق الوحي فتثبت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن طريق السؤال و إ ر س ا ل الناس فأنت أ ي ض انتبه ً ا لهذا أ ح ي ا ن ا ً ي أ ت ي ن ي واحد يقول لي مثلا الشيخ ترى مثلا ً ا ل ح ا ر ة اللي أ ن ت تخطب فيها ترى منتشر بينهم كذا مثلا ً برضو أ ن ا يحتاج اني أ ت أ ك د من واحد آ خ ر ربما هذا ما حفظ ما فهم ما نقل جيدا ً له ن ي ة س ي ئ ة ما أ د ر ا ك تثبت ولا تستعجل قبل أ ن تتخذ أ ي قرار حتى الناس ما ي أ خ ذ و ن ك ا ل د ا ع ي ة أ ن ك متعجل أ و تتكلم في ا ل آ خ ر ي ن أ و نحوه يستشعر م س ؤ و ل ي ة الكلمه هو يفكر قبل أ ن يجيب هذا ا ل د ا ع ي ة يستشعر م س ؤ و ل ي ة الكلمه هو يفكر قبل أ ن يجيب بحيث أ ن ه أ ي ض ا عندما يتكلم مع ا ل آ خ ر ي ن يعرف ه كيف إ ي ش ا ل ك ل م ة ا ل م ن ا س ب ة إ ي ش الكلام المناسب و نحو ذلك يكثر من ا ل ا س ت ش ا ر ة وقد تكلمنا ع ن كلام ا ل ا س ت ش ا ر ة يوطن نفسه على البلاء ويصبر إ ذ ا نزل به يوطن نفسه على البلاء ويصبر اذا نزل به ي ع ي لو واحد أ ل ق ى ك ل م ة محاضره مضو ع معين أ و اهتدى عليه شخص أ و فعل كذا أ و كذا وقع عليه بلاء يصبر على ما أ ص ا ب ه يا بني قال و أ م ر بالمعروف و ن ه ا عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك يكثر الدعاء بالتوفيق ي ب د أ ب ا ل أ ه م فالمهم النبي عليه ولكن س ل لما أرسل إلى اليمن إشقال له ا معاذن م ي ف أول ما تدعوهم ل ما إ يقول ه شهادة لله لله قال الله الله ليلة ورحمة ا ا ل فإنهم أ ط ع ك ذ ل ك فعليهم الشيخ ل عليهم خمس صلوات إلى آخر يقول ه فرض آخر خمس اسلام ل إ رحمه الله يقول إذا فعل النساء ما ي د خ ل ه م ا ل ج ن ة لما ي م ن ع و إلا مما ي د خ ل ه م ا ل ن ا ر لا تقول ل ل ن ا س إ لازم قيام الليل ا ل تقول م و ن ما لك ما تفعلون كذا وكذا يا أخي ض م ا م بن ثعلبه لما أ س ل م قال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام والذي بعثك الحق لا أ ز ي د عليه ولا أ ن ق ص كيف ض م ا م بن ثعلبه جاء من وادي نعمان من الطائف جاء من وادي هناك حتى وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة شفعت من, من طائف إ ل ى ا ل م ك ة يمكن م ئ ت ي ن كيلو من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة يمكن خ م س م ا ئ ة كيلو ضارب س ب ع م ا ئ ة كيلو على بعير حتى وصل جاء و أ ن ا خناقته عند باب المسجد و دخل و له عقيصتان ج د ي ل ت ا ن يقول الراوي دخل رجل نسمع دويه ص و ت ه ولا ندري ما يقول د خ ل ه يصرخ أ ي ن ابن عبد المطلب أ ي ن ابن عبد المطلب اين ابن عبد, عبد المطلب يقول ا ل ص ح ا ب ة نسمع ض ج ة ما فهمناش تقول طيب شوي شوي حتى جاء ف إ ذ ا هو ي س أ ل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما جاء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصل و إ ذ ا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين مجموع من أ ص ح ا ب ه فقال أ ي يكون ابن عبد المطلب قال ان ل ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ها أ م فجاء وقف إ ل ي قال يا ابن عبد المطلب ا ن سالكه ئ فمشدد عليك في ا ل م س أ ل ة فلا ت ج د ن في نفسك عليك ل ا ت ز ع ل قال السلف قال من ر ف ع السماء قال الله قال من ب س ط ا ل أ ر ض قال الله قال من نصب الفس ج ب ا قال الله قال ل او كبير ا ل ذ ف ع السماء او بسطل ا أ ر ض و ن ص ب الجبال الله ب ع ث ك إ ل ي ن ا رسول ا فقال ان ل بسطل كان متكئا فلم ا جعني سمع ا ل سؤال ا ل عظيم جلس قال اللهم نعم قال ف ا س أ ل ك ب ا ل ذ ي أ ر س ل ك اللهم أ ر ك ا ن ت أ مرنا أ ن نترك عباد ة اللهم انا كنت ارسلك اللهم انا كنت مرنا أ ن ن ص ل خ م س صلوات قالنا ع م ق ل ل أ أ س ك بالذي أ ر س ل ك اللهم أ ر ك ت أ م ر ن ا نزكي و ج ع ل و عدد الركنسل ا ا ثم قال و الذي بعثك بالحق لا أ ز ي د على هذا و لا أ ن ق ص منه شوف أ ن ا بصلي الخمس صلوات و بزكي كل س ن ة و بحج م ر ة و ا ح د ة و بصوم رمضان و ش ه ذ ا ر ه يالله بس لا تقولي ل صل ضحى صل و تر تصدق بعمل الفرائض و الذي بعثك بالحق لا أ ز ي د على هذا و لا أ ن ق ص منه ف أ ن ا ضمام من ا ع ل ب ه أ خ و بني بكر بن سعد رسول قومي إ ل ي ك أ ش ه د الله ونحمد رسول الله و و لا ظهره بيطلع يقول الصحابي شوف حتى من س ر ع ة ش و ف المسجد فيه ناس فهو مضطر يسوي كذا يعني حتى الناس ما يدعس عليهم يلازم ي... ف ه و م ع ا ل ح ر ك ة العقيصتان لابس ع م ا م ة وله جديلتان فالعقيصتان ترقصان وراء تتحرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ل ح ذ و العقيصتين إ ن صدق وصل الرجال إ ل ى نقته ا ركبها و ح ل ع ق ا ل ه ا قامت النقر ا ة و جعل هلل ما قال النبي صلى الله عليه و سلم إيه بس الله ه ل ي ه و سلم ف ر و ض ت صلى الله عليه و ت سلم و عرقل ا ا ث ن ي ن و الخميس و عرقل ا ع ر ف يا أخي عرقل ا عشوراء ما طالب عليه صلى الله عليه و سلم ي ب د أ ب ا ل أ ه م ث م ا ل م م ه و طالب ه إ ذ ا قام بما ي د خ ل ه ا ل ج ن ة خلاص ا ل ب ق ي ة نفل لا تحمل الناس على العزاء يعني لا تحملهم على تشدد عليهم في هذا ولذلك ا ل أ ه م ثم المهم أ ذ ك ر م ر ة كان فيه عندنا سفير إ ح د ى الدول ا ل أ و ر و ب ي ة ت أ ث ر و دخل في ا ل إ س ل ا م و كان هذا ا ل ت أ ث ر و دخول ا ل إ س ل ا م في رمضان فالرجل محمدك الله فالرجل لما دخل في ا ل إ س ل ا م ا ل ا خ و ة في مكتب ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د دعوه إ ل ى ا ل إ ف ط ا ر في رمضان فجاء يفطر طبعا واحد عمره قريب من ستين س ن ة و أ و ل م ر ة في حياته يظل من الفجر إ ل ى المغرب ما أ ك ل ولا شرب ولا دخن هذا ب ا ل ن س ب ة له ي ع نجاح ي ن كبير بالنسبة له قام ب أ م ر عظيم شوف لما الواحد يصومه و ابو عشر سنوات و أ م ه صايم و أ ب و ه صايم و إ خ و ا ن ه صايمين و كذا يمشي وضعه و ن ا ئ م إ ل ى الظهر لكن واحد غير مسلم و يدخل في ا ل إ س ل ا م و عمره قريب من الستين ويجلس من الفجر إ ل ى المغرب ما شرب ق ه و ة ولا دخن ولا شرب شاي ولا أ ك ل ولا شرب ماء هذا ب ا ل ن س ب ة له نجاح كبير إ ن ه قدر يواصل ف ا ل ا خ و ة عزموه عن ا ل إ ف ط ا ر فجاء وأكل دخل عندهم في ا ل مكتب ا ل د ع و ة و أ ك ل تعرف في ا ل ب د ا ي ة يضعون التمر والماء ولبن ب ع د ي ن ي ر و ح و ا ي ص ل و المغرب ب ع د يرجعون ن ي و ي ح ط و ن العشاء ل أ ن ه م لو حط و العشاء ا من ا ل ب د ا ي ة فاتتهم ا ل ص ل ا ة أ و ت أ خ ر و ا عليها أ وكذا وعشان يكون عندهم وقت يتكلمون ويسولفون معه فالرجل أ ك ل تمره وقال لهم بس خلا قالوا لا لا لا هذه بس فكت فك ر ي ق يعني ان شاء الله ن ن ص ل ي وبعد ا ل ص ل ا ة ن رجع قالوا أ و ك ي أ و ك ي بس كم تطور ا ل ص ل ا ة قالوا لا ي ع ن ي شوي بس فطلع الرجال و ا خ ت ب أ كذا على يمين أ و يسار وطلع ز ق ا ر ه وخذ أ يدخن كثر خير ه اللي صامر رجال ذ ا ك ا ل ي و م ف أ ق ب ل إ ل ي ه اثنان من الشباب استغفر الله تدخن ح ر ا أ ن ت مسلم والمسلم لا يدخن واتق الله في نفسك وحرام عليك طبعا ً هو صحيح كلامهم جام ه الله خير صحيح الله تعالى ي ق و ل و ي حلوا لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخباء الدخان حرام لكن هل هذا الموطن ا ل آ ن مناسب هذا الوقت ا ل آ ن لهذا الرجل اللي المسكين ل ل ي ا جائع وعطشان ومنهك ولسه ما شرب ق ه و ة تخيف راسه هل الموطن ا ل آ ن مناسب تكلمونا عن ح ر م ة التدخين هل الموطن ا ل آ ن مناسب انتظر شوي هذا الذي اقصده وللدخان ا حرام بلا شك وجزاهم الله خير انهم نصحوه لكن هذا الموضع الذي هم فيه لو اجل لكان خيرا ا ل د ا ع ي ة لا ينتمي إ ل ا إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة و لا يكون يعني كونه مثلا يشتغل مع ج م ع ي ة يشتغل مع كذا ما في ب أ س ن ر ت ب عمله الدعوي لكن لا يكون متحزبا محاربا لغيرها من الدعاه أ و من الجمعيات أ و نحو ذلك وهذا الكلام تكلمنا عنه سابقا لا ينتمي إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة يوازن بين والمفاسد المصالح يوازن بين المصالح والمفاسد, يوازن بين المصالح والمفاسد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول ل ع ا ئ ش ة لما فتح م ك ة شوف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كيف بنى ا ل ك ع ب ة بنى ا ل ك ع ب ة يا ج م ا ع ة حجمها أ ك ب ر من الحجم اللي هي م و ج و د ة ا ل آ ن عليه شفتوا الحجر هذا الجدار أ ص ل ا إ ب ر ا ه ي م لما بنى ا ل ك ع ب ة كان جدار ا ل ك ع ب ة ممدود حتى الحجر والحجر داخل في ا ل ك ع ب ة أ ص ل ا فلما بنت قريش الكعبه لما تهدمت ا ل ك ع ب ة وبنتها قريش اتفقوا أ ن لا يبنوا ا ل ك ع ب ة إ ل ا من أ م و ا ل حلال فهم جمعوا ا ل أ م و ا ل الحلال ا لعندهم ل ي ما كفت بناء ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه م كانوا يتعاملون بالربا ويصنعون خمور وكذا ف قبل في ا ل ج ا ه ل ي ة يعني فلما بنوا ما وجدوا ما كملت فاضطروا يبنونها ص غ ي ر ة والباقي يحطون الجدار ك أ ن ه م يقولون إ ذ ا جمعنا فلوس بعدين ن ك ب ر ه ان ك م ل ا ل ب ا ق ي م ث ل أنت ل م ا يكون ع ن د ك ف ل و س م ا ت ك ف ي ت ب ن ي ب ي ت مثل ا الجمهور ف ف ت ب ن ي ل ك غ ر ف ت ي ن وتحط ج د ا ر ص غ ي ر ت ق و ل إن ش ا ء ا ل ل هذا إ ج م ع ن ر الذي ي ن ب ان يكون لدينا ل ب ا ق ي ا ت أ و ن ب ن ي ا ل د و ر ا ل ث ا ن ي مثل هذا ا ل م ا فتح ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م مكة ي د ر ي إ ن هذا ا ل ب ن ا ء م ا هو ب ن ا ء إ ب ر ا ه ي م إ ب ر ا ه ي م ج ع ل ل باب ه ا ب ا ب ي ن ب ا ب ي د خ ل و ان م ه ا ل ن ا س وباب ي خ ر ج و ن و ج ع ل لها وجعلها ك ب ي ر ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع ا ئ ش ة يا ع ا ئ ش ة لولا أ ن قومك حديث عهدهم بكفر كان ماذا أ ف ع ل لهدمت ا ل ك ع ب ة وبنيتها على قواعد إ ب ر ا ه ي م كيف ا ش م ع ن ى هذا الكلام ي و ا ز ا بين مصالح ا ل ف س ل حتى ما يقول الناس أ و ه هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد أ و ل شيء سواه لما فتح م ك ة هدم ا ل ك ع ب ة وما الفعل هذا الناس ما يتحملون يا ع ا ئ ش ة أ ن ا أ د ر ي ان المفروض أ ن ه م بنوا ا ل ك ع ب ة على قواعد إ ب ر ا ه ي م أ ن ا ا ل آ ن يا ع ا ئ ش ة لو أ ه د م ا ل ك ع ب ة ستفتن المسلمين الجدد اللي ل س ه مسلمين بيفتنون بكرام ي ق ايش الدين هذا اللي أ و ل شيء عملت انك هدمت ا ل ك ع ب ة بلاش هدم ا ل ك ع ب ة عشان تثبتون ع ل ي ك م بلاش هدم ا ل ك ع ب ة حد... هذا الموازنه بين المصالح والمفاسد هذا الموازنه بين ا ص ا ل ح والمفاسد أ ن ا أ ذ ك ر بقي معي سبع ق معي د انا ئ ق بس أ أ ذ ك ر كنت م ر ة في بريطانيا فواحد من الشباب هناك العرب صلى معنا ا ل ج م ع ة وعرف اني ان موجود وكذا وقال يا ابو عبد الرحمن في شخص فيه فيه ا م ر أ ة ط ا ل ب ة معي فرنسيه و ت س أ ل عن ا ل إ س ل ا م واحيانا تتكلم عن ا ل إ س ل ا م و ح ي انا أنا ما أ ع ر ف أ ج ا و ب ه ا ب ج ي ب ه ا لكم في المعهد قلت طيب عندنا في المعهد يعني وقت كذا عند ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ع ش وقت غداء وصلاة و ص و... ل ا ة ويلي يبغي يصلي ولا يتغدا ولا يرتاح فسحه يعني أ و بريك فالشاهد جاء هذا الطالب وجاءت ا ل ط ا ل ب ة معه وجلست في ا ل م ك ت ب ة ا ل م ك ت ب ة كان فيها أ ص ل ا طلاب وكمبيوترات وكذا جلستنا كذا على جنب فتكلمت معها عن ا ل إ س ل ا م شوف ا ب د أ ب ا ل أ ه م ثم المهم ف أ ن ا أ ت ك ل م أ ق و ل لها شوف يا بنتي يعني الاسلام انت لما تدخلين في ا ل إ س ل ا م ترى ما تعتبرين كفرتي بعيسى انت زدت إ ي م ا ن ا بعيسى ولا كفرتي بموسى انت لما تدخلين في ا ل إ س ل ا م تعتبرين امنتي بكل الانبياء و ا ل إ س ل ا م كرم المراه و ا ل إ س ل ا م يعتني بك و ا ل إ س ل ا م فقال لي صاحبي الشاب كان جنبي قال قلها قل ل قل قلها ل ان الخمر حرام في ا ل إ س ل ا م قلها ف... ف ي ق و ل لي بالعربي طبعا انا أ ت ك ل م معها إ ن ج ل ي ز ي وزينه أ ن ا ما قالها ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي قالها بالعربي هو قال قل لها أ ن الخمر حرام في ا ل إ س ل ا م فقلت لها إ ن شاء الله ان شاء الله ابشر ولدي عطني بس ف ر ص ة شوي أ و ض ح بعدين قلت لها و الاسلام يا بنتي ي د ع و إ ل ى بر المدين ا ل إ س ل ا م يعطيها محاسن ا ل إ س ل ا م وترى تحريم الخمر من محاسن ا ل إ س ل ا م يعتبر ما ح ر م ه ا إ ل ا لنا ي ه مضر فقال لي قل ولكنها لها الزينة قل لها قل لها قلت حرام يا ابني ا ذ ر الله ا ت خل قل ل ان الله انتظر شوي طيب س كانت ت بعدين شوي ق ل قل ترى تتحجب رح هي لها ما م الحين ر ى اذا س ل م تتكلم لازم ت انت ح ج ب ابني يا شن ل ل م س ط انت معاي و ا ع ا ه ا اذكر الله يا ولكنها د ي انت أ م ي ي ر د ك ا ن المهم ف ت ك ل م ت م ع ه ا فقالت هيلي قالت ايه لكن انا ق ر أ ت على الاسلام و يعني انا سمعت الاسلام ا ل م ر أ ة لازم تلبس حجاب فقلت شوف يا بنتي الاسلام ليس من شروط الاسلام انك تلبس ي ن الحجاب واجب في الاسلام لكن ليس ا لما و ح د ة ل تنزع حجابه ا هل كفرت سؤال هل كفرت ارتكبت م ع ص ي ة لكن ما كفرت واحد عاق لوالديه كفر ا ل إ س ل ا م ي أ م ر ب ا ل و ل د ي ن لكن و احد قال أ ن ا أبغى أ ص ي ر عاق ما كفر لكن ارتكب ذنبا عظيما ا ل إ س ل ا م حرم ا ل س ر ق ة واحد راحه سرق نقول كفرت ارتكبت إ ذ م ا عظيما لكنك ما كفرت فقلت يا بنتي أ ن ت لما تتحجبي ا ل إ س ل ا م يامرك يا بهذا لحمايتك وصيانتك و ل أ ن ك غ ا ل ي ة علينا وكذا لكن يا بنتي لو ما تتحجبين ترى رأ... لا تقولي يا أ س ل م و أ ت ح ج ب أو أبقى كافرا و ن ح ج ا ب ل ا و س ل لك كيف ي ج و ا يجوز ي ج ا ز يجوز يجوز يجوز يجوز ي ب و ز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز ي ع ن ز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز ي ج و ب يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز ي ج ا ز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز ي ع و ز يجوز ي ج و ي ص د ك يجوز يجوز يجوز يجوز ي ا و ز ي ا و ز يجوز ي ط ي ب ا ل ص و م قلت كم باقي على رمضان الصوم واجب في رمضان باقي على رمضان ث م ا ن ي ة أ ش ه ر إ ذ ا جاء رمضان ا س أ ل ي كيف تصومين او ما تصومي ن طلعنا من الصوم طيب هي ا ل آ ن تعطيني ا ل أ ش ي ا ء التي فيها م ش ق ة عليها مستقبلا قالت طيب أ ن ا ا ل إ س ل ا م يحرم لحم الخنزير قلت صحيح قال طيب أ ن ا أ ج ل س مع أ ه ل ي ولا أ ق د ر أ خ ب ر ه م في ا ل ب د ا ي ة اني م س ل م ة ف إ ذ ا ما أ ك ل ت لحم الخنزير يستغربون و ل ش ن ي يكون هناك ان يكون ه ا ك يكون ا ك ن ي و ن هناك ن ي و ن هناك ان و ك ذ ا إ ذ ا ا س ت ط ع ت أ ن ت ت ج ن ب ه ن ا يكون ه ن ا يكون هناك ا و ن ا ك ن ي ك هناك ا يكون ه ا ك ن ي ك و ا ك ا يكون ه ا يكون ا ك ا و ن ا ك ان ي ك ن ا ك ان يكون يكون هناك ا و ن ه ك ن ي و ن هناك ن ي و ن ه ك ن ي ا ك ن ت ك ه يكون ا ك ان ي ك هناك ا يكون ك ان ي ك و هناك ان و ن ا ك ان يكون هناك ان ي ك ا ك ان ي ب و ن هناك ان يكون ك ان ي ك و هناك ان ي و ن ا ك ان يكون هناك ان ي ا ك ان يكون ا ك ا يكون ه ا ك ا ي ا ك ان هناك ل ه ن ك ن ي ك و ا ك ان ه ن ا ان ه ن ا ان ه ن ا ن هناك ا ه ن ا ن ه ن ا ان ا ل أ ن هؤلاء م س ا ك ي ن يظن أ ن ي أ ن ا لما لما تاكل ه ا بيتزا فيها ل ح م خنزير قالت خلاص ق ا ل ت خنزير إ ذ ن أ ن ا غير م س ل م ة أ ن ت م س ل م ة ع ا ص ي ة م س ل م ة ارتكبت ذنب عليك ا ل ت و ب ة من كالذي شرب خمرا كالذي وقع في ف ا ح ش ة كالذي سبحان الله تحمست فقالت طيب و ا ل ص ل ا ة قلت ا ل ص ل ا ة ع ل ا ق ة بين انسان ل إ و ر ب ه وهي موجوده عند كل ا ل أ ن ب ي ا ء وقالت ه ي تشعرين براحة و بس خمس صلوات لا استطيع ا ي اصلي خمس صلوات أ ن ا م ا أقدر ق ل ت كم ت ق د ر ي ن ت ص ل ي فقال لي هذا اللي جنبي انت على كيفك ا ل ص ل ا ة قلت يا ابني انت على ك ي ف ي زين ن أ ه افهم ما ت عربي يا رجال ولكني ا ارتدت وزينه جابها عندي بعد ي عشان ن ي ع تفهمها فقلت لي ي انت أ ن وجبتها لي ندعوها قال خلص خلني أ ت ف ه م معها كم تقدرين تصلي قالت يعني أ ن ا ممكن أ ص ل ي صلاتين في اليوم في ا ل ب د ا ي ة ثلاث صلات و لحد ما تعود قلت طيب ممتاز صلي صلاتين قال سبحان الله كذا الولد ك أ ن ه يقول و أ ن ا كارف نفسي أ ص ل ي خمس صلات و كل يعني يجوز صلاتين قلت يا ابني أ ن ت أ ش ر ح ل ك بعدين أ ن ت خلص ا هنا طبعا ليش صلاتين الواجب خمس صلات و طبعا واجب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما في س ن ة أ ب ي داود لما أ ق ب ل إ ل ي ه وفته ثقيف, ثقيف من أ و ا خ ر من دخل في ا ل إ س ل ا م ب ا ل م ن ا س ب ة وفت ثقيف لما أ س ل م سيدهم ع ر و ة بن مسعود الثقفي وقال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا أ س ل م ت بعد فتح م ك ة قال أ س ل م ت أبوح أ ق و ل لقومي أ س ل م و ا قال لا لا, لا تقل و لهم ذلك إ ن ي أ خ ا ف عليك قال أ ن ا رئيسهم يا انا سيدهم قال إ ن ي أ خ ا ف عليك قال والله إ ن ي أ ح ب إ ل ي ه م من أ ب ص ا ر ه م ومن أ ب ك ا ر أ و ل ا د ه م معقولي ضروني ايموتون علي يحبوني قال إ ن ي أ خ ا ف عليك قال لا بروح دعم ه قال روح دعم ه راح ع روى بمسعود ا ل ث ق ة ف ي سيدهم و رقع على مرتفع يا ث ق ي ف هلكم ل في ا ل إ س ل ا م أ ش ه د ا الله ل ح م رسول الله ف أ خ ذ واحد من شبابهم سهما و سدده علي ه و رماه و أ س ق ط ه م فوق البرج و بعدين مات م كان عندهم اعراض لما راوا كل الناس اسلموا قالوا خلاص نجي نسلم فجاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا شوفوا حنبنتهم في الاسلام لكن عندنا شروط قال الشروطكم قالوا نتخلف الاسلام بسر من جاهد ما تقولنا بكره المعركه من جاهد فقال عليه الصلاه والسلام طيب اسلموا لا جاهدوا قالوا طيب نتخلف الاسلام بس ما ن ز ك ي ق ا ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م طيب ا د خ ل و ا ولا ل تزكون يعلم ش ي عليه ا ل ل والسلام ص ا ة هذه يعني ليست تركها ل ي س كفرا تبقى انها م ع ص ي ة واحد ب خ ي ل ما يزكي ليس جاهدا لوجوبها ب خ ي ل نقول ان ترتكبت مع ص ي ة عظيم ة لكن ما خرجت في ا ل إ س ل ا م واحد عقل ا والدي ا ر ت ك ت مع ص ي ة عظيمة لكن ما خرجت في ا ل إ س ل ا م ا ل شاهد قالوا من ا زكي لا تزكو ا من ا جاهد لا تجاهدون عمر بجانب قرار ل ى الله ل ي ه ل م ما يجاهدون ما يصوم ما, ما ثم قالوا ولن صلي فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا خير في دين ليس فيه ركوع لا ص ل ا ة عاد هذا موضوع ثاني ا ل ص ل ا ة هي ا ل ط ر ي ق ا ل ل ي ب تخليكم تزكون و جاهدون لما نربطك بالله تسجد وتأوت هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ي نقربك بها الى الله طاعه كمان قال لا, لا ما ي ق و ل ا ل ر ا ا و و ي ل حديث سنن أ ب ي داود وهو حديث صحيح اصطلح معهم على أ ن يصلوا في اليوم صلاتين و بداوا يصلون صلاتين الناس ص ل و ا خمس هم يصلون صلاتين حتى تمكن ا ل إ ي م ا ن من قلوبهم و أ ص ب ح ت ثقيف من, من, من أ و ل القبائل في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م ولذلك أ ن ت عند ا ل د ع و ة طبعا ً ب ا ل م ن ا س ب ة هذه ا ل ف ت ا ة ا ل ف ر ن س ي ة تشهدت ودخلت في ا ل إ س ل ا م والتقيت بثمانيه ه بعدها ذ ا الشيء ب ة ش و وتسعة ر ة أ ش ه ر لأنني أنا رحت د ورجعت ة ثلاثة سبعين و ر فالتقيت ب م ر ة كان في ج د ة في م ح ا ض ر ة وجاء وسلم علي عند المحراب وقالت أ ن ا طالع سلم علي ع ر ف ن ن ي أ انت أسرائي قلت اللي اشغلتني ذاك اليوم وعلمها الحجاب إ ي ش أ خ ب ا ر ه ا قال والله أ ن ا عندي إ ي م ي ل هي ا ا شيخ والحمد لله تراسلني ا ل آ ن ثابته على ا ل إ س ل ا م من ذ ث م ا ن ي ة أ ش ه ر أ و ت س ع ة و إ ن شاء الله أ ن ه ا ث ا ب ت ة لكن أ ن ا أ ق ص د انك وازن بين المصالح و ا ل م ف ا س د انا وقتا انتهى لكن نخلص من هذه ا ل د ا ع ي ة الموفق أ ي ض ا يحسن المحاور ة ي ت ق ن المحاور ة و أ د ا ب ه ا يجمع بين القوتين ا ل ع ل م ي ة و ا ل ع م ل ي ة لعلني ان شاء الله تعالى أ ك م ل هذا في غدا إ ن شاء الله و أ ن ا ب ص ر ا ح ة يعني احنا وصلنا ا ل ش ر ي ح ة رقم س ت ة واربعين من بين مائتين وحده شريحه لسه واتوقع بكره ة نصل و الستين فستين من متين وحده نكون خلصنا كم ن س ب ة الربع تقريبا تقريبا ا لكن ر ب ع ل في ب ر ك ة ان شاء الله أ ل ق ا ك م غدا ب إ ذ ن الله الله يزيكم ج خير ويحفظكم بارك الله فيكم ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته